ولقد فتن الذين من قبلهم فلا اللَّهُ أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما من كان يرجو لقاء الله فإن أَجَلَ الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ولَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَو اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صَدُورِ الْعَالَمِينَ ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المُنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 أإنكم لتأتون الزجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من صادقين. قال رب صرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنهم هلكوا أهل هذه القرية.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 وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَهْلِهِ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وعاد وثمود وقد تبين لكم مما سكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان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 من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لَا يقولن الله فأما يؤثكون الله يبث طرز لمن يشاء من عباده ويقدر له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 لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين